كيف بتعمل هذا الشيء يا اوران؟ ونحنا كافحنا مع بعض مشان هذا الوطن مو تعرضنا نفس الرصاص مشان يبقى هذا الوطن